بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادة الذين الصفى اللهم صل وسلم وزد وبارك على المدين حديث محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسكيما كثيرا ثم أما بعد حدثوا إخواني في المجلس السابق أن منهجية دراسة التاريخ عموما وسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خصوصا لا ينبغي أن تكون مرسلة كما كان الحال من قبل بل لابد أن تبضى بأصول قوية وقلت لكم بأن المنهجية العلمية لدراسة سيرة الدولة الإسلامية وسيرة حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ثم صحابته الكرام لابد أن تخضع لأصلين عظيمين. الأصل الأول يتعلق بدراسة نقدية والثاني يتعلق بدراسة تحليلية. ودراسة النقديه تشمل دراسة الاسناد كما تشمل دراسة المتن أي النص. وتوقفنا عند الشق التحليلي في منهج الدراسة وهذا المنهج التحليلي يثير على مستويين متآزرين لا أقول على مستويين فقط ولكن متآزرين أي كل مستوى يؤازر اي يشد ويعضض ويقوي من شأن المستوى الآخر المستوى الأول تركيز الأفكار المتشابهة للحدث الواحد، الأفكار المتشابهة للحدث الواحد نركزها ونرتبها بعد جمعها بعد أن نخضعها للنقد على المستويين السابقين ونحاول عنوانة هذه الأفكار للتأمل والصنباط الفوائد والعبر. مثلا حياة رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لابد أن نرصد أثر تربية الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فنرى أن الله تبارك وتعالى هو الذي رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما رب الله عز وجل نبيه وكريمه موسى من قبل فقال ولتصنعه على عين فما من خلة مدح فيها نبي إلا وكانت عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإذا كان بعض الأنبياء مدحوا بالخلة فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أيضا خليل الرحمن. وإذا كان بعض الأنبياء مدحوا بالتكليم أي كلمهم الله فإن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كلمه الله وإذا مدح بعض الأنبياء بأنه قتل شهيدا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قتل شهيدا صلى الله عليه وسلم فقبل أن يموت بسنتين دعتهم امرأة من يهود خيبر إلى شات. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يحب الشاة وأحسن ما يحب يحب ذراعها فدست له السم وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام نفر من الصحابه فاكل احدهم فمضغ مضغه فمات عليه او مات رضي الله تعالى عنه وقام النبي عليه الصلاة والسلام فما زال أثر السم في بدن النبي عليه الصلاة والسلام حتى انقض السم قبل وفاته فأصابات الحمى ومات عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام على هذا القول وقول عضبه وأيّده بشدة شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمه الله يدل على أنه مات شهيدا مات شهيدا فما من خلة عظيمة أصف الله تعالى بها احدا من خلقه إلا جعل الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حائزا هذه الخلا فننظر إلى وجوه تربية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فمثلا نجد وفاة ابيه وهو لا زال في بطن أمه ثم وفاة أمه بعد ذلك وهو لا زال في ريع الصبع ثم كفالت الجد له ثم وفاة الجد ثم كفالت العم لهم، ونجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يختلف إلى كتاب ليعلمه مبادئ القراءة ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس أحدا من الأحبار أو الرهبان أو أهل الكتاب الذين كانوا احيانا يأتون مكة للاتجاري في البضائع وغيرها ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرض الشعر ويهوى مع قدرته على ذلك بل كان النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقرض الشعر فنجد أن كل هذه العوامل كانت مؤذنة بتربية معينة إلهية للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتدلل بين قضم أبوي ولم يترتب على ذلك عقد نفسية كما يظن كثير من الناس أن الإنسان إذا لم يردد في وسط والدي اصابته العقد له لا لأن الله تبارك وتعالى أذن لبعض ملائكته أن تخرج قلب النبي محمد من سويدائه لتغسله بالحكمة ثم يرد هذا القلب في حادثة مشهورة وهي حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم فالله تبارك وتعالى غسل قلبه وملاه حكمة ونورا وإلما زيد على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام غذاه ربه بالأخلاق الفاضلة فليس هناك أحد علمه الأخلاق بل إن الله هو الذي علمه فأدبه وعلمه وهذبه وهذا ما أثبته ربه سبحانه وتعالى له نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لاجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم سئلت عائشه رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن ادبه ربه فأحسن تاديبه فأنا لأحد أن يكون مثله فلابد أن تنظر إلى الآثار المدية أو أن تنظر إلى التربية المدية لترى أن الله هو الذي أحدث ذلك له كي يربى بصنع الله تعالى كما رب الله تعالى عبده موسى فقال ولتصنعك على عين وهكذا كل ولي لله فإنه يصنع على عين الله كما أن الشياطين والجنة والمرد تعين أولياءها فإن الله تبارك وتعالى يعين أولياء ويؤيدهم ويوفقهم وينصرهم ويعينهم ويشد من أزرهم ويطمئنهم ويملأ قلبهم نورا وبصيرتهم حكمة وبصيره وهكذا في كل شأن هذه الآثار المترتبة على التربية الإلهية للنبي عليه الصلاة والسلام تدل على بعض الأبعاد التي ينبغي أن ترصد من هذه الأبعاد حب النبي صلى الله عليه وسلم للأخلاق الفاضلة منذ الصغر اثنين حب النبي صلى الله عليه وسلم للخير، ثلاثة كره النبي صلى الله عليه وسلم للشر، أربعة كره النبي صلى الله عليه وسلم المعصية، فهذه أمور ربي عليها منذ الصغر، وهناك أحداث تدل على ذلك، وإن كان في بعض أسانيدها كلام ولكنها تدل على هذا المعنى وتشهد له، فكل هذه الأشياء تفيد. أن رئيذها وصاحبها إذا قام بدعوه فإن أحدا لن يستطيع أن ينال منه هل أحد استطاع أن ينال من شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالمشركين كلهم عملوا اجتماع على مستوى القمة كما يقولون لدراسة وتوصيف حال هذا الرجل الدعي الذي أتى بدين جديد فرق فيه بين الآباء والأجلاد والآباء والأبناء والعبيد والسادة وجعل أمر مجتمعهم فرطة ما شأن ذلك الرجل منه من قال إنه مجنون لا ما ينفعش يكون مجنون طيب هو شاعر شاعر فنحن أرباب اللسان وأصحاب الفصاحة والبيان لا يمكن آمن أن يكون ده شاعر فانتهوا في أمرهم إلى أنه إيه ساحر ده ساحر عهدوا ينظرهم ويتأملم ويفكرهم إذ أن انتهوا أنه إيه ساحر فجعلوه ساحرا وكانوا يشغبون عليه بشغابه على عليه كما شغب فرعون على طائفه المؤمنة إن هؤلاء لشذمة قليلون وانهم لنا لغائضون حقيره لا قيمه لها وكذلك النبي محمد قالوا إن رجلا باليمامة يسمى الرحمن يعلمه القرآن وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن فيأخذ القرآن بما جامع قلوب الناس وأفئلتهم فبعضهم كان يسلم لسماع القرآن كان يسلم لسماع القرآن ماذا صنعوا؟ جعلوا هناك قصاصا يقصون على الناس أخبار رسطم وشهريار وإسفن ديار. قصص الفرس والروم والأساطير والخرفاء اول ما النبي عليه الصلاة والسلام يقعد عشان يقرأ قرآن بدل ما الناس اجتمع عليه تعالوا النهاردة لكم قصة إيه؟ شهر يار فالناس اجتمع هذا كله ليصدوا الناس عن سماع القرآن ولكن هيهات هيهات هيهات هيهات إذا أراد الله تعالى شيئا فإنه يكون ف يكون كل هذه الأشياء أشياء مفيدة جدا لنتعلم منها أن الدعاه إلى الله الذين يقيفون ما قام النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون لهم رصيد في أرض الواقع رصيد كبير في أرض الواقع لا يمكن لداعي الى الله تنجح دعوته ويستطيع أن يبلغ دعوته إلا إذا كان له رصيد في أرض الواقع رصيد سلوكي وأخلاق واجتماع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام فلسى النبي عليه الصلاة والسلام عنده حوالي 30 سنة وهم هدموا الكعب وابنوها ولسى عاوزين يحطهم الحجر الأسود كل قبيلة عندنا قبائل كثيرة في مكة كل قبيلة تريد أن تضع هي الحجر الأسود وتنال هذا الشرف قال طب اللي يجي من هذا الباب هو الذي يحكم بيننا فكان الداخله والنبي عليه الصلاة والسلام ارتضوا حكمه وهو لا يزال في مقتبل العمر لا يزال في مقتبل العمر فهذا يدلك على أن الداعي الله عز وجل إذا كان له زاد قوي من العلم من الفهم من الخلق النبيل من السلوك الفاضل من معاونة الخلق بالخير فإنه بإذن الله تعالى يكون موفقا إلا إذا أراد الله تعالى بلوه واختبار إذا شيء آخر بقى. إذا حاله عند البلاء والاختبار وعدم التوفيق في الدعوة كحال الأنبياء الذين كان لا يؤمن بهم إلا الفرد والفردان ننظر جانب آخر مثلا كيف رب النبي عليه الصلاة والسلام صحبات دي مسألة في قمة الخطورة وحتى المربون في مسائل الدعوة والعلم إن لنا هذا الصلاح يعني في هذه المسألة نجد أن هي مزلة قدم بل مزلة الأقدام هنا الوح هنا شاف جرف نهار كيف رب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام رباهم جنودا يمتثلون ولا يناقشون ينفذ الأمر لا يناقش ولا يفهم ولا يستوعب يجيل الأمر ينفذ فورا وخلاص دون فهم ولا ادراك ولا وعي ربهم على هذه الصورة ربهم بهذه الصورة اضرب الحصة دي يضرب الحصة دي منه يفط منهم دون فهم ولا ادراك ولا وعي هالربهم بهذه الصورة فيكون هذا الأمر مؤذنا ببداية مبكرة للتقليد والتعصب يبقى الصحابه دول طائفه من المقلدين والمتعصبين ربهم كده لا طيب هل رباهم قاده يفكرون ولا يمتثلون الأمر الا بعد البحث والتدقيق والمناقشة والفهم والدراسه كل مساله تعرض عليهم لا استنى لابد نقعد قاعده وندرس المساله دي. ونشوف بقى إيه الأصادية وياذي وننظر فيها ونحقق المسألة ونحرر الأمر ده ونشوف ملابسات المسألة الواقع ربهم بهذه الصورة ربهم نما قادة أصحاب عقل بحيث إنهم لا يمتثلون شيئا إلا بعد دراسته والتدقيق فيه وفهمه ووق الغير ذلك فيكون هذا مفضل إلى الاضطراب والغروج وربما إلى الكبر العلمي والعقلي عافاكم الله الكبر العلمي والعقل من افات طلب العلم إذا لم يتعلم طالب العلم للعلم آذابا فإن العلم يؤذيه إذا لم يتعلم طالب العلم للعلم آذابا فإن العلم يؤذيه والذك قالوا والعلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالم فكل إنسان لم يهرب ولم يتأذب فإن العلم يؤذيه ولذلك كانوا يقدمون الأدب قبل العلم وكم يقولون طالبوا باب واحد في الأدب خير من طالب سبعين بابا في الفقه يعني لو درست سبعين باب في الفقه لا ادرس باب واحد فقط في الأدب فالأدب مقدم على العلم ولن تستفيد بالعلم إلا بالأذب ولن يستفاد منك إلا بالادب تصور لو أن عالما مغرورا أو متكبرا أو جراحا لأعراض الناس شادخا لأحاسيسهم كيف يكون حال الناس معه ينفرون منه كما تنفر الإبل من الجبل الأجرب والعياذ بالله يا ترى هل النبي عليه الصلاة والسلام رباهم بهذه الطريقة أم رباهم بهذه الطريقة الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام نمى نمى عقولهم وقلوبهم فلم تتسع القلوب لتستوعب العقول ولم تتسع العقول لتستوعب القلوب بل كانت التربية وسطيه متناسقة يأخذ الصحابي حظه في التعليم والوجدان والمشاعر والأحاسيس كله مع بعض كله حزمة واحدة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة بنظام الحزمة الواحدة بنظام الحزمة الواحدة. إذا الدين ينمّ عقولهم وقلوبهم الدين ينهض عقولهم وقلوبهم الدين يرقي عقولهم وقلوبهم إذا الله مقلدون ولهم متكبرون شانئون متعصبون بل هم عبيد لله ممتثلون اذن رباه مع العبوديه لم يربيه مع التقليد ولم يربيه مع العجب بل رباه مع العبودية الشاملة لكل معاني الخير ننظر الى صورة من صور التسليم والانقياد العبودي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرضت الصلاة في رحلة الإسراء والمعراج فرضت خمس صلوات في اليوم والليلة يترى عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليخبر الصحابة برحلته إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك بمعراجه إلى السماء العلم ثم إخباره ملاقات ربه سبحانه وفرضية الصلاة ثم بعد ذلك نزوله إلى بيت المغدر ثم بعد ذلك رحلته مرة ثانية إلى مك ده كله في جزء من الليل في جزء من الليل المشركون رفضوا هذا الشيء لأنهم حكموا عقولهم كيف يمكن لهذا الرجل الدعي جلده. يعني خوتنا نعمل مع رجل ده إيه؟ يتكلم عن أصلا وقولنا ماشي يدعون الى هجر الاصنام كل حاجه الا الذي لاه هنا العقل لا يستوى هذا الأمر ولذلك كانت هذه فتنه عظيمه فتنه عظيمه ثبت الله تعالى فيها المؤمنين ثبتهم طيب الصحابه قبلوا ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام ام امروا على قولهم لا قبلوه وامتثلوا ونفذوه طب هل باعتبارهم أنهم أو باعتبارهم أنهم مفكرون لا كده ولا وما القبول بأي اعتبار بأنهم عبيد لله عز وجل؟ فالله تبارك وتعالى وصف الملائكه بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن الممتثل للأمر، المنقاد للأمر ما اقدرش اقول أقول مقلد. وما ضر أقول إن هو متهور أبداً ولكن أقول إنه إيه عبد مكرم عبد مكرم إذا الصحابة تقبلوا الوحي وأخبار الوحي باعتبار أنهم عبيد لله عز وجل فبدراسة المواقف المتعددة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة يمكن أن نخرج بفوائد عظيمة جداً سواء على مستوى الدعوة سواء على مستوى التربية سواء على مستوى العلم ومنهجته سواء على مستوى الاعتقاد هذه كلها أمور جيدة ننظر إلى علاقة الصحابة بمربيهم صلى الله عليه وسلم في المواقف مختلفة. هذه العلاقة عندما نجمع أبعاضها وأجزاءها فانه بهذا المجموع يمكن أن نقف على الصورة الحقيقية التي كانت بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم طيب ليه احنا عاوزين نوصل للشكل الشكل الحقيقي لعلاقة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليه الجواب لأن الصحابة يمثلون الأنموذة المعيار المثال الميزان الذي به تعاير الأقوال والافعال والتصورات الصحابه بجهدهم يمثلون التطبيق العملي للمعاني النظرية العقائدية معنى الحب والبغض والموالاه والمعاداه والتوكل والاستعانه والرجاء والخوف والحسب كل هذه المعاني العقائدية عاوزين نشوفها عمليا نشوفها في عند مين عند صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نجيبها في موقف واحد ولا نرصد كل المواقف إذا نرصد جميع المواقف إذا بمجموع هذه المواقف هذه الأبعاد وهذه الأجزاء تجعلنا نقف على الصحابه كنموذج كمثال يحتذى به ويعار عليه أيضا ننظر في بعض مراحل الدعوة لنتأملها ونخذ منها العبرة ده تحليل وفيه التأمل وفيه الرصد وفيه الجمع ها؟ ننظر مثلا في مك كيف بدأت الدعوة كيف بدأت الدعوة بدأت الدعوة دون جهر طب لماذا طيب ما هو توقيت الجهر بالدعوه الدعوة من غير جهر لمدة سنتين ثم جهر بالدعوة بعد ذلك طب هل هناك علاقة بين نوعية الداخلين في الدعوة وبين الجهر بها يعني الأول كان داخلين في الدعوة كلهم ناس ضعاف غلال ومسكين كان مناسب نحافظ عليهم فبالتالي كان عدم الجهر ولما دخل بقى امثال الحمزة وعمر والنز كلها بقى لأبى في هنا نوعية جديدة وقوية وشديدة في الحق يمكن أن يجهر بسببها في الدعوة ممكن ان نقول هذا الكلام نرصد هذا ونحلله هل هناك عوامل اجتماعية معينة هي التي وجهت هذا التوقيت أم إن التوقيت محض توقيف من الله عز وجل وبالتالي ده يفتح دقاء حاجة خطيرة جدا إن مراحل الدعوة لابد يكون توقيفي يعني سنتين دون جهر وبعدين بعد كده نبدأ صبر لمدة تسع سنوات وبعدين يبقى بعد ذلك يبقى في هجرة وبعدين بعد كده في هناك يعني مدفعة وبعدين يبقى فيه هناك إيه جهات طلب لا طبعا هذا الكلام ليس بكلام السديد طيب هل هذه المسألة اللي هي عدم الجهر بالدعوة يمكن أن تفتح بابا لمسألك العمل غير الجهر وما ضوابط ذلك؟ وهل يمكن قبوله أو عدم قبوله كل هذه ينبغي أن تدرس من خلال رصد أحداث السير. ندرس ما نوعية المؤمنين بالدعوة من الذين دخلوا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هل كونهم أخلاقا سادة وعبيد عرب وعاجم وإخباش ذكور وإناث هل يعد ذلك إرهاصا بعالميه الدعوه بعالمية الدعوة وتطبيقها الافاق يعني لما يدخل في الدعوه كبار وصغار يدخل في الدعوه بالغون وغير بالغين يدخل في الدعوه ذكور وانا يدخل في الدعوه احرار وعبيد يدخل في الدعوه بيض وسود وحمر يدخل في الدعوه عرب وعجم هل يعد ذلك ارهاصا ان هذه الدعوه دعوه عالميه اذا دعوه ليست فئويه مش دعوه خاصه بالعرب ولا خاصه بالذكور ولا خاصه بالشباب ولا خاصه بطائفه معينه كما يحدث هذه الايام يقول لك احنا عايزين نركز على بتوع الجامعه بس ايه الكلام ده طيب واين عامه الناس هي الدعوه الى الله عز وجل لماذا نجعلها في فئه لماذا نجعلها في فئه تبد أن تكون هذه الدعوة عامة لجميع الناس يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فالنبي عليه الصلاه والسلام رسول إلى الناس كاف ليس رسولا إلى طائفة دون طائفة مش رسول لشباب دون الشيوخ. ولا العرب دون العجم ولا للكبار دون الصغار ولا للذكور دون الإناث ولا للبالغين دون غيرهم ولكنه للناس جميعا إذن يستفاد من ذلك أن الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون دعوة عامة دعوة عامة ليست دعوة فئوية ولا حزبية لأنك عندما تقصر الدعوة في فئة صغيرة فإنك تضيق وازعا وتكون عرضة للنبال والسهام والرماح والسيوف ومن كان غرضا لها هذه الاشياء نالت بأب طيب نشوف مثلا بعد ما الصحابة راحوا للحبشه لماذا الحبش طب ما هي بلاد الله كثير هناك مصر وهناك بلاد الشام والعجيب ان العرب تجارت من الحبشه قليله جدا العرب تجارتهم اما إلى اليمن جنوبا وإما إلى الشام شمالا الله طب إيه اللي ودهم الحبش طب الحبش عشان يروحوا لها لابد يعدوا البحر البحر الأحمر طيب الحبش هدية ناس يعني يعني منفل تنزلوك هناك يعني غابات وهم متعودون على الصحراء بسهولها بجوها الجاف بحريها بخيليها بمعاريها فهم أعراض بيئتهم غير بيئة الحبشة فلماذا اختاروا بيئة الحبشة دا مسألة مهمة جدا طب هل كانت الهترة للحبشة من أجل الإصدعاف عشان المسلمين مصدعفين في مكة فهجروا إليها طيب وإن كانت من أجل إصدعاف فلماذا هاجر إذا الحبشة في المرة الأولى القرشيون أهل العشيرة والقبيلة أمثال عثمان بن عفان من بني أمي عثمان بن عفان بن اميه من أقوى قبائل قريش ليه إذا كان المقصود الضعاف، فلماذا هاجر عثمان بن عفان وهم بني اميه يحمون وينصرون وزوجته من رخية بنت من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هاجر أبو خذيفة ابن عتبه ابن ربيعه من بني من, من بني مخزوم اقوى قبيله عسكريه في قريش دي بتاعت السلاح بتاعه الراية وال الجيوش طب وزوجته كاتمين مين كت سهلة بنت سهيل ابن عمرو ابوها سهيل ابن عمرو راس من رؤوس قريش الله إذا أمية من بني مخزوم طيب من الزبير ابن العوام الزبير من العوام من الذين هاجروا في المرة الأولى الحبش ومضب ابن عمير وعبد الرحمن بن عوف ولم يهاجر إلى الحبشة في المرة الأولى أحد من المصففين الأرقى العبيد لم يهاجر الى الحبشه في المرة الأولى وإنما هاجر إليها أصحاب القبيلة وأرباب العائلات كعثمان والزبير عبد الرحمن بن عوف وغيرهم إذا المسألة ليست من مبلس العاخ طيب لماذا لم يهاجر معهم النبي عليه الصلاه والسلام في المرة الأولى مع أمنها وثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ملكه نجاشي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هبوا إلى أرض فيها النجاشي فإنه لا يظلم أحدا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نعد في مكه يتعرض لي الهمز واللمز والضرب والشتم والإذاء ولا يهاجر الى الحبشه حيث الأمن والأمان والمكان الهادئ القرير لي لماذا لابد أن قارئ السيرة الذي يريد أن يقف على المعاني لابد أن يتامل وتأمل لن ينتج إلا بكثرة الأسئلة طول ما تبتقرأ بتقرا حط أسئلة كتير حط أسئلة ليه؟, ليه لماذا لماذا لماذا لماذا وحاول أن تجيب ولكن لا تجعل اجاباتك من أول مرة عند القراء اجعل ذلك في المرة الثانية أو الثالثة إن شئت وحاول أن تشرك معك خبيرا لذيبا طيب إذا الهجرة إذا الحبشه كانت بنص ولا باجتهاد وهذه مسألة ايضا بتفتح مسألة توقيفية بعض أعمال الدعوة هل أعمال الدعوة توقيفية ولا اجتهادية وهكذا يمكن أن نحلل وضعية الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحوالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ونرصد حال النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة في كل الأحوال لما نقرأ بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيذهب في غزاه لم يكن له مكان محدد يمشي فيه مرة يكون في أول الجيش مرة يكون في وسط الجيش مرة يكون في ساقية الجيش الله ليه يتفقد الجيش فهو لماذا فكر أنا مش عايز يقول في كل حاجة لابد ان تتعود على التفكير لماذا حديث جابر بن عبد الله عندما ابطا به جمله يا يا جابر ما باله اشتكى اليه الجمل فضربه ودع له فعاد اسرع ما يكون ثم مازحه النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر لقد مات ابوك وترك لك يعني اخوه كثير فماذا صنعت قال تزوجت طيب ثيبا ام بكرا قال ثيبا يا رسول الله ليه هل بكرا تداعبها تداعبك فبين له أنه أراد ثيبا حتى تربيه إخوته البنات فدع له النبي صلى الله عليه وسلم بخير لا يبني صلى الله عليه وسلم هم في في رحلة الجيش وبيسأل اتجوز ما تجوشي طب بكر طب ثيب طب جملك أحواله إيه الله المسألة دي تدل على ما فكر وحاول أن تجيب طب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان خائفا من الموت أو الاغتيال ولذلك كان يغير أماكن وجوده في جيش خايف لحد يقتله خايف لو كان خايف ما كانش صار في النبي صلى الله عليه وسلم القرآس النبي عليه الصلاة والسلام كان له حرس يقفون بين يديه يحمونه فلما أنزل الله تعالى قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صار النبي عليه الصلاة والسلام من يحرثه فحارسه ربه دون فاتس سبحانه وتعالى إذا عليه النبي كان بيغير مقامه في الجيش إن النبي صلى الله عليه وسلم مرة شاف صحابي صغير بيلعب بعصفور ومرة شافه يغري عصفور فيقول لهم ماذا فعل العمير بالنغير انت عملت بتاعت الصغير كنت تلعب بيه قبل كده يا الهي شوف الـ حتى الـ الصغيرين يداعبهم ويمازحهم ويمسح على رؤسهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ان في صحابي يطلع الروح في النازع الاخير ونفسه تقعقع يعمل ايه يذهب اليه يذهب اليه يلقنه ويصبر اهله لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت امراه سوداء تقوم المسجد فماتت فدفنوها بليل فحزن رسول الله صلى الله وسلم وأخبرهم لماذا لم يعلموه حتى يصلي عليها لتكون صلاته بردا وسلاما لهذه المرأة الله سبحان الله إذا يصلي على الصحابة يزور الصحابة يزور المرضى يقف معهم يشوف أخبارهم أحوالهم يمشي معاهم هذه أمور لابد أن ترصد في كل الأحوال في السفر في الحرب في المناسبات في الجوع في الشبع في الشرب والسقي والضمأ في المشي عند الموافقة في الفتح والمشورة في الفرح عند السؤال عند النزاع في المجالس عند التجارات عند المعاهدات والعقود كل هذه الأجزاء لابد أن تدرس لكي نقف على علاقة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلاقة النبي بالصحابة الكرام هناك بقية صغيرة نجعلها في مجلس مستقل حتى لا مثير ان شاء الله سبحانه